بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته, وصحابته أجمعين وبعد فقد انتهينا من الباب الأول الذي يشتمل على العوامل اللفظية السمعية والعوامل اللفظية القياسية والعوامل المعنوية والآن نتحدث عن الباب الثاني الذي يشتمل على المعمولات طبعا نحن لاحظنا في باب العوامل أن العوامل على كثرتها لا يتجاوز عملها أربعة أشياء إما أن ترفع وإما أن تنصب وإما أن تجزم وإما أن تجر ولا يوجد عامل يعمل غير هذه الأنواع الأربعة من العمل طبعا هناك العمل سوف يذكر أنه عشرة أنواع لكن الأصل فيه هذه الأربعة أصل في الأنواع أصل في العمل هذه الأربعة بقية الأنواع ترجع إلى هذه الأربعة طبعا عندما أقول عامل فهذا يقتضي عقلا أنه لا بد له من معمول يعمل فيه ولا بد من عمل يحدثه في ذلك المعمول الباب الثاني تلاول المعمول طبعا قدمه المصنف ذكر المصنف رحمه الله المعمول بعد العامل لأنه محسوس والعمل في الغالب يكون محسوس أما العمل فهو أمر معنوي يدل عليه بحركات الإعراب أو ما ينوب منابا الحركات فهو المحسوس مقدم إذا على المعنوي هذا أمر الأمر الثاني العمل مترتب على المعمول يعني العمل تابع للمعمول وبالتالي التابع يذكر قبل المرتبو. نعم، فطبعا المصنف ذكر العوامل التي المعمولات التي تكون مرفوعة ذكر المعمولات التي تكون منصوبة ذكر المعمولات التي تكون مجرورة ذكر المعمولات التي تكون مجزومة وهي بجبلتها ثلاثين معمولا ثلاثين معمولا هذه المعمولات الثلاثين أو الثلاثون تسعة منها مرفوعة بالأصالة وثلاثة عشر منها منصوبة أصالة أصبح المعنى واثنان منها مجروران أصبح العدد وواحد مجزوم هذه المعمولات الأصلية وخمسة معمولات تبعية وهي الصفة والعطف والتأكيد والبدل وعطف البيان لأن العطف نوعان عطف, عطف البيان وعطف النسق عطف النسق يتوسط بين المعطوف والمعطوف عليه حرف عطف الصفه هنا يعني معمول بالتبعيه لا يقصد لا لا يقصد الصفه مطلقا النعت نعم فهذه جمله المعمولات وعددها ثلاثون ايضا الصفه والعطف والتوكيد والبدل وعطف البيان طبعا العطف نوعان عطف بيان وعطف نسق. يصبح المجموع ثلاثين معمولا. الحال داخله في أولا الحال داخلة في المنصوبات أصالتها ليست من الحال لفظة الحال عندما أقول جاء زيد قائما قائما النصب الذي في قائما لم يأتي تبع لنصب آخر في يعني لم يأتي يعني مثلاً يا رأيت زيدا رأيت تقول آآ مثل آآ رأيت رجلا منطلقا رجلا هنا مفعول به ومنطلقا صفة لرجل فالنصب فيه منطلقا تبع لنصب رجل متغير بتغير حركة رجل تابع لرجل قائما هنا مفعول به قائما حال حال حال طيب إذن نقول اذا الباب الثاني في المعمول والمعمولات عبارة عن ثلاثين معمولا نعيد عددها حتى تصبح سهلة علينا تسعة طبعا تنقسم إلى معمول بالأصالة ومعمول بالتبعية المعمول بالأصالة ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم المرفوع تسعة والمنصوب بالأصالة ثلاثة عشر أصبح العدد كم والمخفوض بالأصالة, بالأصالة اثنان أصبح العدد والمجزوم بالأصالة واحد والمعمول بالتبعية خمسة هي الصفة والعطف وعطف النسق طبعا والتوكيد والبدل وعطف البيان أصبح العدد ثلاثون معمولا نضيفها إلى ستين عاملا يصبح العدد تسعين شيئا كما ذكر المصنف أولا بقيت عشرة أشياء هي الإعراب أو العمل نص عليها في الباب الثالث الذي يلي هذا الباب فالمعمول إذن هو ما تسلط عليه عامل فأثر فيه بغض النظر عن ما هذا العامل هل هو سماعي هل هو قياسي هل هو لفظي هل هو معنوي وبغض النظر عن العمل قد يكون رفع وقد يكون نصب وقد يكون جر وقد يكون جزم فالمعمول إذن متأثر بعامل متأثر بعامل والأصل في العوامل أن تكون متقدما على المعمولات الأصل في العامل أن يكون متقدم على المعمول هناك بعض العوامل يمكن أن تتقدم وأن تتأخر الفعل مثل يمكن أن يتقدم معموله عليه إذا كان منصوبا المبتدأ والخبر يمكن أن يتقدم أحدهما على الآخر ولكن هذا لا يلغي الأصال لا يلغي العمل يعني عندما يتقدم الخبر على المبتدا لا أقول الخبر هو العامل في المبتدا يبقى المبتدا هو العامل ومعموله متقدم عليه إذا قلنا الخبر هو المرفوع بالمبتدا مثلا وكذلك زيدا ضرب عمرا منصوب زيد مفعول به مقدم منصوب تكونه مقدم لا يلغي عمل يعني الفعل فيه يبقى اسمه معمولا ويبقى الفعل يسمى عاملا ويبقى العمل ظاهرا طيب طبعا تقول الفاعل معمول للفعل ولا يتقدم على الفعل نقول الفاعل والفعل لهما نوع خصوصية في اللغة أولا النحاة يعتبرونهما كالكلمة الواحدة والكلمة الواحدة لا يجوز تقدم بعض أجزائها على بعض هذا أمر الأمر الثاني تقدم المبتدا تقدم الفاعل على الفعل يوقعنا في حالة لبس فعندما أقول قام زيد زيد فاعل واضح أنه فاعل لقامة لكن عندما أقول زيد قامة هنا زيد يلتبس بالمبتدا يعني يصلح أن يكون مبتدا وهو هو الأولى ويسلح أن يكون أن يعتبر فاعل مقدم ولذلك امتنع التقديم في حال اللبس يعني دائما في اللغة في أي موضع يحصل فيه لبس يمتنع هذا اللبس يمتنع ما يؤدي إلى اللبس طيب يقول المعمول على ضربين معمول بالاصاله وهو الذي يتسلط عليه العامل من دون واسطه من دون توسط لفظ آخر طبعا عندما أقول معمول يتسلط عليه لفظ العامل بدون واسطة لابد من اتحاد في اتحاد الاعراب يعني ال تكون معربة بنفس اعراب المتبوع ماشي؟ الآن أقول جاء زيد زيد فاعل جاء تسلط عليه جاء بدون واسطة لا نحتاج لا لم يحتاج إلى لفظ آخر يرفع زيد من خلاله أما لو قلت جاء زيد الكريم الآن هنا عندنا عامل ومعمول بالأصالة وهو زيد لأنه لا واسط بينه وبين العامل ومعمول بالتبعية وهو الكريم لأنه في رفعه تابع لرفع زيد فهو رفع بواسطة لفظ زيد ماشي طيب هذه التبعية تقول يعني يمكن أن يكون الحال معمول بالواسطة أيضا فالحال يصير يا هو عبارة عن تابع للف ل الحال جاء زيدا قائما قائما تابع للفظ زيد أقول لاود في المعمول التابع بال الذي يعمل فيه تبعا أن يتحد نوع نوع نوع العمل يكون هذا مرفوع وهذا مرفوع أما قضية التوسط يعني تبعية التمييز المميز تبعية الحال صاحب الحال هذه تبعية معنوية نحن نقصد بالتبعية هنا التبعية اللفظية يفرق بين التبعية المعنوية والتبعية اللفظية ماشي شو؟ نعم يعني هذا لما قائما أخذ إعراب آخر نعم غير إعراب زي غير إعراب الفاعل. غير عرب صاحب الحال نعم. ص -ص -ص صار له حكم آخر صار هذا عرب أصالة تقول طيب قائما تابع لزيد نقول التبعية هذه تبعية معنوية يعني معناه مترتب على زيد نبين هيئة من هيئات زيد لكن نحن نقصد بالتبعية هنا التبعية اللفظية تابعا بواسط لفظا فالمعمول بالأصالة هو المعمول الذي يتسلط عليه العامل بلا واسطة لفظية يعني يتحد فيها العمل في الواسطة وما توصل إليه بها ومعمول بالتبعية الآن عندما عرفنا المعمول بالأصالة عرف المعمول بالتبعية بضدها تتميز الأشياء المعمول بالتبعية هو ما يتوصل ما يتوصل إليه العامل بواسطة بتوسط لفظ بينه وبين هذا العامل ويأخذ نفس إعراب الواسطه نفس إعراب الواسطة أقول جاء زيد الكريم الكريم هنا معمول لجاءه ولكن لا أصالة إنما تبعا لأن الذي تسلط عليه جاء هو زيد والكريم صفة لزيد تابع له في عرابه فأعرمت بعرابه فظهر أثر العامل عليها تبعا لا أصاله طيب طبعا قالوا وهو على ضربين المعمول معمول بالاصاله يعني أصالة هو الذي يتوصل إليه العامل بدون واسطة ومعمول بالتبعية هو الذي يتوصل إليه العامل بواسطة أي إعرابه يكون مثل إعراب متبوعه هذا أتى بهذا التفسير حتى يخرج ما ما يكون معمولا بالواسطة لكن لا يتحد نوع الأعراب بين الواسطة وبين الم المعمول التي توصل إليه بها مثل الحال م. نعم <تصفيق> نعم المعمول بالأصالة أربعة أنواع, بالأصالة أربعة أنواع. معمول المرفوع هذه هذ هذ هذ المعمولات مرتبة على العوامل م. قلنا العوامل تعمل الرفع وتعمل النصب وتعمل الجر وتعمل الجزم إذا المعمولات منها ما هو معمول المجزوم ومنها ما هو معمول المرفوع ومنها ما هو معمول المجرور ومنها ما هو معمول المجزوم العمل مترتب على العلاقة بين العامل والمعمول العامل الذي يقتضي الرفع له معمول مرفوع والعمل هو الرفع العامل العامل له معمول منصوب والعمل هو النصب وهكذا فالضرب الأول الذي هو معمول بالأصالة أربعة أنواع مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوب طبعا الرفع والنصب أو المرفوع والمنصوب الأسماء تكون مرفوعة والأفعال تكون مرفوعة ماشي إلا أن مرفوعات الأسماء أكثر عددا من مرفوعات الفعل لأن الفعل المرفوع من نوع واحد هو المضارع المتجرد من الناصب والجازم أما المرفوع من الاسم فعدة أنواع المبتدا والخبر والفاعل ونائب الفاعل يعني ثمانية أنواع كما سيأتي بعد قليل ثمانية أنواع المرفوعات الأسماء ثمانية ومرفوعات الأفعال نوع واحد فقط واحد يسمى مرفوع وهو هو الفعل المتجر و ومجرور طبعا المنصوب ايضا المنصوبات النصب يكون في الاسماء ويكون يكون في الافعال و ذلك نجد افعال المنصوب ونجد أسماء اسماء إلا الا ان وع المنصوبات في الاسماء اكثر منها في الفعل فعلنا و واحد يكون منصوب هو الفعل المضار المتصل عليه نصب بينما المنصوبات في الاسماء اصاله تصل الى اثني عشر معمولا فالمعمولات بالاصاله 13 كما تقدم اثنا عشر منها اسماء وواحد فعل ماشي الشيخ نعم كان بهذا استلقنا شيخ الشرح كان بهذا يكون الفعل اما مرفوعا او موصوبا او مجزوما فقط نعم وهو مضارع نعم مضارع ومجرو ومجرور مختص بالاسم الجر لا يكون الا بالاسماء مختص هو الذي يكون في نوع ولا يوجد في غيره مجرور مختص بالاسم يعني انه يكون في نوع الاسم يعني ان لما نقول مجرور مختص في الاسم يعني ان الاسم أن المجرور أحد مفردات معاملات الأسماء يعني الاسم يكون مجرور وغير مجرور بينما الجر لا يوجد إلا في الأسماء ومجزوم مختص بالفعل لا يوجد في الأسماء طبعا عرفنا سابقا لماذا يختص الجر بالأسماء ولماذا يختص الجزم بالأفعال وقلنا الجر هو عبارة عن اسناد اسناد بواسطة حرف الجر مثل إذا قال الجر بالحرف وإذا كان بالتبعية فهو أيضا إسناد نسبة شيء إلى شيء والإسناد لا يكون إلا في الأسماء لأن الأسماء تأتي مسندة وتأتي مسندا إليها أما الأفعال فتأتي مسندة ولا يسند إليها وبالتالي لا يصح أن تجر لأن لسم لأن المجرور بحكم المسند إليه فعندما أقول بزيد أنا أسندت إلى زيد بواسطة الباء وعندما أقول كتاب الفقه أنا أسندت إلى الفقه بوسطة الإضافة ماشي والإسناد لا يصح في الأسماء في الأفعال لا يصح أن نسند إليها الجزم مختص بالفعل ولا يكون في الاسم لأن أدوات الجزم مرتبطة بالزمن والزمن ليس جزءا من دلالة الأسماء ولكنه جزءا من دلالة الأفعال إذن هذه إلى هذه الأنواع الأربعة أو إلى هذه الأقسام الأربعة ترجع كل المعمولات وترجع كل أنواع العمل وترجع كل أنواع العوامل كل العوامل تعمل أحد هذه الأشياء الأربعة. كل الأنواع العمل ترجع إلى هذه الأشياء الأربعة. ما رفع أو نصب أو جر أو جذب. كل المعمولات ترجع إلى هذه الأنواع الأربعة. شيخنا <تكلم> يقول أن نحن نقول أن شيخ العوامل أنها ستين بالأصالة وتصل إلى أكثر. ما؟ طيب هل المعمولات ثلاثين بالأصالة تصل إلى أكثر أو لا لا لا يعني. الم المعمولات التي ذكرها المصنف مرتبة على العوامل التي تقدم لكوها. إذن ف يعني لم يستوعب يعني لم يلتزم بالاستيعاب يعني لا نقول ذكر كل ما يسمى عاملا ولا نقول ذكر كل ما يسمى معمولا نعم وإن كان زاد في العمل يعني فرع قسم من تقسيمات هي في الأصل ترجع إلى هذه الأقسام الأربعة لكن لم يذكر كل ما هو معمول ولم يذكر كل ما هو عامل طبعا هذا الأصل لأنه ما دام لم يستوعب العوامل فهو لم يستوعب نوع العمل الآن أنه يمكن أن يعترض معترض فيقول المعمولة العوامل التي لم يذكرها المصنف ترجع إلى ترجع إلى العوامل المذكورة وبالتالي المعمولات التي لم تذكر ترجع إلى المعمولات المذكورة أيضا ومن هنا يمكن أن يكون ذكره للعوامل على سبيل الاستيعاب والاستخدام الاستغراق طبعا نحن الآن هذا أمر نبحث عنه ندعي أننا نبحث عنه الآن عندما نقرأ العوامل المرفوعة بالأصالح لما ننهي هذا الباب نحاول أن نبحث عن مرفوعات أخرى فإن وجدنا مرفوعات أخرى فالمصنف لم يستوعب كل المعمولات وإن لم نجد لم نستطع تحصيل مرفوعات أخرى فالمصنف إذا استوعب كل المعمولات طبعا تقول ما هي الأدات التي من خلالها أبحث عن المعمول نقول الاداه هي الاستقراء البحث والتتبع والاستقراء طبعا قد يكون ناقصا وقد يكون تاما الاستقراء التام يورث علما يقينيا والاستقراء الناقص يورث غالب الظن إذا كان تتبعنا فوجدنا غالب الأفراد مثل على يعني شاكلة واحدة فهذا يورثنا الظن الغالب طيب المرفوع المعمول قال أما المرفوع فالتسعة الأول الفاعل طبعا، والفاعل هو الأصل في في في المعمولات المرفوعة يعني كل المعمولات المرفوعة هي راجعة إلى الفاعل من حيث المعنى لأن الفاعل مستد إليه ونقبل الفاعل حال محل الفاعل والمبتدىء مستد إليه فهو في حكم الفاعل واسم كان مبتدىء فهو في يعني راجع إلى وخبر لا أيضاً خبر مبتدأ راجع إلى آه آه خبر الذي راجع إلى الخبر الذي هو بحكم المستد إليه المستد نعم والفعل المضارع الرفع فيه تبع لرفع الاسم فالأصل في الرفع الفاعل الأصل في الفاعل طيب الخبر الخبر مستد مستد فالأصل في في في المرفوعات الفاعل وإليه مرفوع طبعا هذه الجملة ليس متفق عليها بين جميع النوحات من النحات من يقول الأصل في المرفوعات المبتدأ على كل نحن دائما نؤصل في الأبواب نحاول أن نبحث عن أصل يرجع إليه لأن التأصيل ضروري في علم النحو في كل العلوم التأصيل ضروري طيب ما الفائدة من التأصيل الفائدة من التأصيل أنه عندما يوجد عندي مفردة مشكلة لا أدري إلى أين أرجع. أرجعها عندي مفردة مرفوعة لا أدري ما هي أو التبست علي أحملها على الأصل حتى يتبين خلاف الأصل فإذا وجد عندي اسم مرفوع فأعتبره فاعل حتى يثبت لي أنه ليس فاعل وهذه فاعل التأصيل يرجع إليه في حال الإشكال ولا تخرج عنه الجزئيات إلا في حال وجود دليل يخرجها عن هذا الأصل ولذلك التأصيل في كل العلوم موجود. طيب الفاعل نحو رحم الله التائبة الفاعل طبعا هو الاسم المرفوع الذي يسند إليه فعل مقدم عليه اصاله رحم الله الفعل مقدم بالاصاله على الفاعل واقع منه ضرب زيد عمرا الضرب واقع من زيد أو قائم به تقول مات زيد لا يمكن أن نقول متوقع من زيد لأن نقول بل زيد قا الموت قام به وانكشف به ظهر بواسطةه فهو صفة قائمة بالفعل الفعل يؤدي في النهاية إلى صفة تقوم بالفعل. لا, لا, لا يشترط أن يكون الفاعل لما نقول فعل دائم يكون دائما يكون هو من وقع منه الفعل. أحيانًا الفاعل يكون عبارة عن من قام به الفعل، فالفاعل إما أن يقوم بالفعل أو يقوم به الفعل. واضح الفكرة؟ ما يقوم بالفعل أو ما يقوم به الفعل؟ نعم. في مثال شيخ غير ما تزى قام بالفعل. عاشزى. نقول هذا قائم بزيد أي ما وليس يعني لم يقع يعني من زيد فهذه الأفعال لم تصدر من الفاعل في الحقيقة وإنما التب يعني قامت بالفاعل ثبتت معصو الفاعل فني زيد هلك زيد هلك لم يقوم به زيد وإنما قام بزيد يعني صار صفة ثابتة لزيد إذا رحم الله التائب رحم فعل ماضي وابنه على الفتح الله فاعل مرفوع وعنى رفعه الظم الظاهر على آخره التائب مفعول به منصوب وعنى نصبه الفتح الظاهر على آخره العامل هنا الفعل رحم والمعمول المرفوع هو اسمه الجلالة الثاني نائب الفاعل الثاني من المعمولات المرفوعة نائب الفاعل فإنه يكون مرفوعا بالفعل المبنئ المجهول لأنه يحل محل الفاعل فيأخذ إعراضه نحو رحمة التائب طبعا نائب الفاعل يحل محل الفاعل في حال حذف الفاعل الفاعل يحذف إما للجهل به مثلا لا تعرف من هو الفاعل فتقول سرق المتاع لأنك لا تعرف من السارق وإما لأغراض أخرى ترجع إما إلى اللفظ وإما إلى المعنى كأن تريد أن تستر على الفاعل فتقول ضرب فلان لا تريد أن تصرح باسم الضارب خوفا عليه من الأذى أو لا, أو لا تريد أن تصرح باسمه خوفا من شره أو يعني لتراع اللفظ يعني أنت تأتي ببيت شعر لو أتيت بالفعل مذكورا اختل وزن البيت إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالاكف الأصابع إذا قيل لو اتى بالفعل اختل الوزن وكذلك يقولون من طابت سيرته حمدت سيرته لو اتى بالفعل فقال حمد الناس سيرته اختلت السجعة التي يحلى بها الكلام يزين بها الكلام في حال وجودها فالفاعل يحذف إما لغرض لفظي يتعلق باللفظ واما لغرض معنوي في حال حذف الفاعل يحل المفعول به محله. لو لو ثبت الفعل على حاله بدون أي تغيير لا نقع في لبس. ضرب زيد عمرا لو أنك حذفت زيد زيد الذي هو الفاعل ووضعت عمور مكانه وعطيته أحكامه بدون أي تغيير يطرأ على الفعل. لق صح ان يقال ان عمر, عمر فاعل عمر الذي صار مرفوعا بعد ان كان منصوب الفاعل ضرب عمر فاعل ولذلك نلجا الى التغيير نحدث تغيير في الفعل يفر هذا هذا التغيير الذي نحدثه في الفعل يساعدنا على التفريق بين الفاعل وما ينوب عن الفاعل فإذا كان الفعل ماضياً نضم أوله ونكسر ما قبل آخره ضرب زيد عمراً نقول ضرب عمر ما فيه سماع من النوات أنه ضرب عمراً لا لا ما فيه ما فيه إذا وجد هذا الكلام فإنه يدخل في دائرة الشاذ الذي لا يقاس عليه. وإذا كان الفعل مضارعا أيضا نضم أوله ولكن نفتح ما قبل آخر يضرب عمر ليفرق بين الفاعل وبين النائب عن الفاعل فإذا التغيير الذي طرأ على الفعل لي سببه ليس أمرا متعلقا بالفعل الذي هو العامل بل امر متعلق بالمعمول الذي هو الفاعل فالفعل يحدث فيه هذا التغيير ليزيل اللبس على المعمول مم. واضح الفكرة؟ نعم في يشحالة مبني للمجهول بدون تغيير فعل بدون تغيير نعم ورحم التائب ورحم فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح التائب نائب فاعل مرفوع برحمة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فهو معمول مرفوع وكذلك يرحم التائب يرحم التائب نعم وكذلك إذا كان مستثر ارحم أنت الفقيرة هنا الفاعل مستثر فلا فرق بين أن يكون الفاعل مستثر أو ظاهر طبعا ولا فرق بين يكون الفعل ماضي أو مضارع أو أمر من حيث العمل وإنما يختلف المعمول في المضارع والماضي يصح أن يأتي المعمول المرفوع ظاهرا ويصح أن يأتي ظميرا تقول ضرب زيد وانعمرا وتقول زيد وانضرب في كل الفعل المعمول المرفوع ضمير تقول يضرب زيد وانعمرا فزيد هنا المعمول المرفوع اسم ظاهر مم. تقول زيد يضرب فالمعمول هنا المرفوع ضمير مم. أما فعل الأمر فمعموله المرفوع لا يكون إلا ضميرا إما مستتر أضرب أو متصل أضربا إضربوا إضربي أضربنا يعني نائب الفاعل يأتي في فعل الأمر شيء؟ لا يأتي في فعل الأمر شيء يسمى نائب فاعل مم. المعمول المرفوع نقول المعمول المرفوع في المضارع والماضي كان فاعل أو نائب فاعل يأتي ضميرا ويأتي اسم ظاهرا فعل الأمر لا يأتي فيه نائب فاعل يأتي فيه معمول مرفوع هو فاعل لا يكون إلا ضمير هذا الضمير يمكن أن يكون مستتر مثل أضرب ويمكن أن يكون متصل بارز له صورة في اللفظ مثل أضرباء الالف بارزة، أضربوا الواو بارزة، أضربي الياء بارزة فبارزة. لا لا لا طيب الثالث المعمول المرفوع الثالث المبتدأ المبتدأ طبعا معمول لعامل معنى وهو الابتداء وهو مرفوع زيد قائم زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء تدا وعلى ترفيه الضمة والرابع الخبر قلنا الخبر أيضا معمول إما نقول معمول للابتداء فيكون معمول لعامل معنوي قائما خبر مرفوع بالابتداء وعند رفعه الضمة أو نقول مرفوع بالمبتداء فيكون معمول لعامل لفظي لا فرق يعني نحو محمد خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محمد المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمه الظاهره على آخره خاتم خبر مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره خاتم مضاف الانبياء مضاف المجرور مجرور وعلامة جره الكسره الظاهره على آخره عليهم عليه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر الميم علامة الجمع حرف مبني على السكون عليهم نعم وحرك بالضم لالتقاء الساكنين او نقول مبني على الضم علامة الجمع حرف لا محلى لهم الاعراب مبني على السكون وحرك بالضم لالتقاء الساكنين او يمكن ان نقول مبني على الضم لان التحريك لالتقاء الساكنين يكون بالفتح او بالكسر طبعا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم مستقرة يعني الصلاة مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل لهم للعراب السلام معطوف على الصلاة مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره الخامس من المعمولات المرفوعة اسم كان وأخواته اسم كان وأخواته وأخواته كان يعني. نعم. كان؟, كان 13 المشهور منها ثلاثة عشر فعلا كان وصار وأضحى وأمسى وكان وصار وأضحى وأمسى وأصبح. كان. و... صار. أضحى أمسى أصبح باته ليس إيش بق باقي باقي زالا وظلة ظلة ثلاثة هذا تعمل بشرط أربعة عندنا ز زالا وبرح وفتح ونفك تعمل بشرط أن يتقدم عليها نفي أو شبه النفي وهو النهي والدعاء ودائما تعمل بشرط أن يتقدم عليها مع المصدرية الظرفية المجموعة 13 وهناك أفعال أخرى تلحق لكانوا أخواتها في هذا العمل بزارة. نعم طيب اسمك. اسم كان معمول لكانه طبعا هو في الأصل مبتدأ ثم لما دخلت عليه كان رفعت اسفا لها كان أو أخواته نحو كان الله عليما حكيما كان في الماضي ناسخ مبدأ عن الفتح كان حل له من الإعراب. الله اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره مم. عليما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره مم. حكيما خبر ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره فكان طبعا وأخواتها ترفع المبتدا اسم الله. السادس من المعمولات المرفوعة خبر إنه وأخواتها خبر إنه وأخواتها وكأن وليت هذا الخبر اي نعم ولعل هذا الخبر يكون مرفوعا بهذه العوامل السماعية كما تقدم نوا عوامل سماعية بينما الفعل عامل قياسي الذي ذكرنا أن الفاعل معمول له ونائب الفاعل أيضا الفاعل المجهول عامل قياسي وأيضا المبتدأ العامل فيها عامل معنوي والخبر العامل فيها عامل معنوي على القول بأنه مرفوع بالابتداء وكان وأخواتها تدخل في باب العامل القياسي الذي هو الفعل لأننا قلنا الفعل يعمل مطلقا عامل القياسي مطلق ناقصا أو تاما أما ان وأخواتها فهي عوامل سماعيه فإذا خبر ان هو معمول لعامل لفظي سماعي نحو ان البعث حق إلا حرف توكيد ونصب مبدع الفتح لا محل له من الإعراب البعث اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره حق خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الظاهر على آخره والسابع خبر لا لنفي الجنس لا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن خبرها يكون منصب مرفوع نحو لا عمل مراء مقبول لا نافه للجنس تعمل عمل إن حرف على السكون لا محل له من الاعراب عمل اسم لا منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره مراء وهو مضاف طبعا مراء خبر لا مراء مضاف إليه مجرور جرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره ممكن. مقبول خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره طبعا مرفوع بلا والثامن المعمول الثامن اسم ما ولا المشبهتين بليس اسمه ما أيضا يكون مرفوعا بهما أيها عمل نافية تجنب. إيه بينما النافية قد لا تعمل وقد تعمل عمل ليس. طيب وشبق بينها بينها بين التي قبلها لا هذه لا ما في الجنس. تلك لنفي الجنس كاملا بكل أفراد وهذه تحتم النفي كل الأفراد وتحتم النفي أحد الأفراد او بعض الأفراد. تعمل عمل عمل ليس. نعم. جميل. طيب. قال والثامن اسم, لا و... اسم ما ولا المشبهتين بليس طبعا عرفنا لا التي لنا في الجنس عامل لفظي سماعي ما ولا أيضا من العوامل اللفظية السماعية اسمها يكون مرفوع بها مم. نحو ما التكبر لائقا للعالم ما حرف نفي يعمل عمل ليس مبدأ على السكون لا محل له من الاعراب مم. التكبر اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهره على آخره مم. مرفوع بما مم. لائقا خبر ما منصوب بها وعلى التصبيل الفتحة الظاهرة على آخره للعالم الله حرف جر وبدأ على الكسر لا محل له من العالم اسم مجرور باللام على مجره الكسر الظاهرة على آخره وهذا البثال لإعمال ما هو المرفوع ونحو ولا حسد حلالا والحرف عطف مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب حسد اسم لا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره حلالا خبر لا منصوب وعلامة تصبه الفتح الظاهرة على آخره والتاسع الفعل المضارع المجرد أو الخالي من الناصب والجازم نحو يحب الله تعالى التواضع فإذا تجرد الفعل من الناصب والجازم فإنه يكون مرفوعا يحب فعل مضارع مرفوع وعالمة رفله الضم الظاهر على آخره ما نقول مرفوع بماذا نقول مرفوع بالتجرد مرفوع لتجرده من الناصب والجازم الله فاعل معمول للفعل مرفوع فاعل مرفوع عن الضم الظاهر على آخره، تعالى فعل ماضي ابنه على الفتح المقدر على الألف مناع منظوري التعذر والفاعل مستتر جواز التقدير هو والجملة في محل نصب حال التواضع مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو معمول منصوب سئتي في الباب في في القسم القاعد إن شاء الله المعمول منصوب طبعا هذه تسعة معمولات مرفوعة الفاعل نائب الفاعل المبتدا الخبر اسم كان خبر ان خبر لا التي لنفي الجنس خبر ما ولا المشبهتين بليس الفعل المضارع الخالي عن الناصب والجازم نحن قلنا سنبحث عن معمولات أخرى مرفوعة فإن وجدنا فالمصنف لم يستوعب يعني لم يلتزم باستيعاب كل المعمولات وان لم نجد فاذا الاستقراء, الاستقراء يثبت ان المصنف استوعب لو جئنا الى الباب الى الباب الاول ذكر فيه خمسه انواع النوع الاول معمولات حروف تعمل الجر والنوع الثاني حروف تنصب وترفع ذكر فيه ثلاثه اشياء ذكر ان واخوات واخوات واخواتها وهي سته حروف وذكر لا التي لنفي الجنس فيصبح المجموع سبعه وذكر إلا في الاستثناء المنقطع وذكر انها ترفع تنصب وترفع طيب لم يذكر معمولها هنا ها صحيح. طيب لو جئنا الى باب كان واخواتها قلنا كان واخوات واخواتها تنصب وترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها ولكن هذا العمل ليس مقصورا على كان واخواتها فقط فإن أفعال المقاربة وأفعال الشروع وأفعال الرجاء ايضا ترفع وتنصب، فهو إذن لم يستوعب في هذا الباب. لو جئنا إلى باب إلى, إلى ما ولا المشبهتين بليس وبحثنا سنجد أن هناك حروف أخرى تعمل عمل ما ولا. سنجد أن إن النافية تعمل عمل عمل ليس، وسنجد أن لا تعمل عمل ليس أيضا ولذلك لو ذهبنا إلى الألفية سنجد أن ابن مالك عقد بابا اسمه فصل أو باب في ما ولا ولا ت المشبهات بليس، فإذا كما أن المصنف لم يستوعب كل العوامل. وإنما ذكر أغلبها كذلك لم يستوعب كل المعمولات المرفوعة وإنما ذكر أغلبها وبالمقابل لم يستوعب كل المعلومة المرفوع المعمولات المنصوبة وإنما ذكر أيضا أغلبها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نكتف بهذا القدر أكون قد انتهينا بهذا الشكل من المعمولات المرفوعة في الدرس القادم إن شاء الله نحاول أن ننهي المعلومة المعمولات بالأصالة المنصوبة والمجهورة والمجزومة بإذن الله تعالى.